فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفاره عبيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا خرف القياء في العذاب الشديد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 Ozlifte Jannet till de integra, varegång är det här vad de förväntar sig från alla öppningar. Den som är förvågad av Allmägden det ك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد